غير المرضوب عليهم ولا الضال يا الذين آمنوا إذا لقيتوا الذين كفروا زحفا فلا تولهم للأدبار وَمَن يُولِّهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحِيزًا إِلَى فِئَةٍ أَوْ مُتَحِيزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَلَبَهَا بِغَضَبٍ الله ومؤوه جهنم ومؤوه جهنم وبأس المصير فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إغرميت ولكن الله رمى ولي بالمؤمنين منه بناء أنحسنا إن الله سميع عليم ذلك وأن الله مو من كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم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 ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البك إن شر الدواب فإنهم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم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 واعلموا ان الله شديد العقاب واذكره اذ انت قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتفطفك الناس فاواكم فاواكم وأيدكم نصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلمون